Zdjęcia ja, ja, ja, ja. Ile, zure, zile, zile. سمع الله لمن حمده الله الحمد لله further Allah الله Assalamu alaikum wa rahmatullahi